واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله, يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا ل ل آ خ ر ة و ل ه ف أ ن ذ ر ت ك م نارا تلظى لا يصلاها إ ل ا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما ل أ ح د عنده من ن ع م ة تجزى إلا ا ب ت غ ا ء وجه ربه ل ع ل و ل س و ف يرضى